الهاء متكاثر حتى زوتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترى الجحيم ثم لترى Maka, kamu tidak akan bertanya